أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُوهُ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 منِ المَلائكَةِ مدفين وَماَا جَلَ اللههُ إِلاا بُشرَ وَلِ تَقَُئ النمِه قُلوبُكُم وَمنَن نَّصرُ إللاا مِن إ دِلههِ إِ اللهه الله عَزيزٌ حَكي ب يُغَشكُم عَاسَأمَنَةَم من هو يُنَزّلُ عَلَيكُم مِن السَّمائمعَل يُؤوهِرَكُم بِهِ وَُهِ بَكم لجِزَ الشَّق وَيُذهِ بَكمُْ رِجِزَ الشَّقان وَ يَر بِضَالَقلُلُ بِكُم وَيُثَبّتَ بههِ الأقُدَ إذ يُح رَبّكَ إلىى الملَائِكَةِ أَ مَاكمُ فَثَبّتُ الذيينَ آمنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُم مِّنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنون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 وَبسمصيل فَلَْ تَقتُلهُم وَلَ اللهَّ حقَتَلَهُم وَماَا رََيتَ إ الرَمَيتَ وَلَ اللهَّهَرَمَا وَُبن الْ المُؤمنِنينَ مِنهُ بَلا أَن حَسَنَ إِ الله حَ سَم ليم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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عَنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ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 وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا وَلِمْتُمْ شيء فأن لله خمسه وللرسول ولبالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرطان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآءَ الناس وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ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 يكات يضربون وجوههم واذبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كذا بي اهل فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم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 قَابْهم كَذَّبُوا بِآياتاتِ رَبِّهِم فَأَهلَكْنَاهُم بِذنُوا بِهِم وَأَغْرَقُناَا لَ فِعونَ وَكُلّم كَوا ظَالِمين إَِّ شَرََّ الذَّوَِّغِ جَلهَّهِ الَّينَ كَفَووفَهُم لا يُؤمننُون الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 واعد لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 فكلوا مِمَّا غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَاءِ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ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 وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَذُوا بِأَوَّالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَكِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا